اللهم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد الله المبعوث للعالمين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وآلك ومن احتل بهذه الأرض المملكة إلى يوم جديد وبعد فنحن الآن في منزل من خالي العزيز الحبيب الحاد السيد محمد محمد محمد من أعيان بل برمفأيوس اليمن مركز البيت محافظة الشرقية والمقيم حاليا ببي الجيزا محافظة الجيزا ونحن الآن في منزله أدرى الله العظيم أن يمتعه بالصحة والعافية،, والعافية وأن نجح له أولاده, أولاده في هذا العام, العام، وأن يغفر لنا وله ذنوبنا وذنوبه وأن, وأن يجعل هذا العام عام خير لنا وله وعلينا, وعلينا وعلى أولاده إنه سبيع قريب من يجب الدعوات والآن مع كتاب الله من خادم القرآن عبد المعز عبد الله محمود المقيم في دموح عطار الشرقية قبل كفاء مسلم تليفون 81 بالبيت All right, let's go. All Oh, my okay. okay. Oh, my girl, baby, يريني قومه قلنا ای ای Well, I no was قل نمن معدا عنها وابقى واجهه ربك ذل جنا لي ورج be <laughs> i i, I he uh... I'll be. يقول أهل الأنتماء فيحكب أن لن يقدر عليه أقب يقول أن لست مالا لبدا فيحكب أن لم يره ألم نجعل لَنَأْتِيَنَّ أَوْ قَادِرٌ لَنِ أَخَذْتَ تَذْكُرُونَ أَمْ لَن تُمَنَّ نُوبًا هُوَ جَاءَ أو إطعام في يومك من قابت يدي من